إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير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 الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ فِي أَن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 فَلَمَّا تَمَّ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا هُلَاءِكَ أَصْحَابُ النِّيرِهِمْ فِيهَا قَالِدٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ويحسبون أَنَّهُمْ على شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ استحوذ عليهم الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أُولَى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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وَأَدْوَنَ مَنْحَاءَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ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 المفلح. المفلحون